الله في كتابه الى الصالحين فيما ذكره من الشرك الساعه ما نقله عن أبو هريره رضي الله عنه أنه لا تقوم الساعه حتى يقتتل المسلمون واليهود المسلمون بعد بعثه الرسول عليه الصلاه والسلام هم أتباع الرسول محمد هم اتباع الرسول محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم واما قبل ذلك فالمسلم من اتبع الشريعه القائمه فقوم موسى في عهد موسى مسلمون والنصارى في عهد عيسى مسلمون ومن آمن من قوم, من قوم نوح مسلمون وهكذا كل من كان مؤمن برسول قائمة رسالته فهو مسلم لكن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مسلما إلا من آمن به في الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا فلا يقلقكم أن الحواليون قالوا نحن أنصار الله وأن ملك السبأ قالت اني ظلمت نفسي وأستمت مع سليمان الله رب العالمين وغير ذلك مما هو معروف اليهود هم أتباع موسى سموا بذلك نسبة إلى جدهم يهودا فهم ينتسبون إلى هذا الجد لكن مع التاريخ صاروا يهود بالدار وهي امه غضبية ملعونة غداره خوانة مكاره واصفة لربها بالعيب والنقص قالوا اليهود يد الله مغلوحا وقالوا إن الله تقي وقالوا إن الله تعب أعين خلق السماوات والارض فاستراح يوم السبت إلى غير ذلك من مواصف الله به من النقائص والعيود أما الرسل فحدث ولا حرج كفروا بالرسل وقتلوهم باير حق وقتلوا نسيحة إسلامنا مريم بزعمهم، وما قتلوه وما صدفوه فهم أخبتوا أمة من الأمم اليهود وهم قوم خونة غدار، لا يكون بعهد ولا ذمة ولا يؤثموننا على شيء في قبل يوم القيامة يقاتلون المسلمين وتأمل كلمة المسلمين تأمل كلمة المسلمين يقتتل المسلمون واليهود فيوصل المسلمون عليه نصرا عزيزا حتى ان اليهود يختبئ بالحجر يعني يتوبى به وبالشجر فيقول الحجر والشجر ينطقه الله الذي أنطق كل شيء يا مسلم هذا يهودي تحتي فاقتل أحجار تنطق وأشجار لماذا؟ لأن القتال بين المسلمين واليهود أما بين العرب واليهود فهذا الله أعلم من ينتصر لأن الذي يقاتل اليهود من أجل عروبة قد قاتل حمية وعصبيه ليس لله عز وجل ولا يمكن أن ينتصر ما دام ما قتاله من أجل العروبه لا من اجل الدين والإسلام إلا ان يشاء الله لكن إذا قاتلناهم أي اليهود من أجل الإسلام ونحن على الاسلام حقيقه فإننا غالبون باذن الله حتى الاشجار والاحجار تتكلم لصالحنا وضد اليهود حتى الحجر يقول هذا يهودي فاقتل والشجر يقول هذا يهودي فاقتل اما ما دامت المساله عصبيه وعروبه وما ذلك فلا ضمان للنصر أبداً ولهذا لا يمكن أن يقوم للعرب قائمة على هذا الأساس أي أساس الحروب والدليل على ذلك الواقع وطحنوا وخبزوا عليها ومن أجلها ولم تستفد شيئا، بل بالعكس صارت النكبات العظيمة من اليهود على العرب شيء عظيم احتلوا ديارهم وحاصلوهم وآذوهم لكن لو كان القتال من أجل الإسلام وباسم المسلمين ما قامت اليهود قائمة لكن من جاه العرب صار مقاتلون اليهود من أجل, أجل عروف ولذلك لم ينصر عليهم حتى الآن الانتصار للهود حقيقة في الإسلام لا غير ولم تقوم الساعه حتى يحصل ما أخبر به الصادق المستوق، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون وينتصرون عليهم ويظهرون عليهم وينادي الحجر والشجر الذي ليس من عادته ينطب يا, يا مسلم هذا يهودي فأكتل كذلك أيضا من أشاق الساعة والذي لا بد أن يكون أن الفرات وهو النهر المعروف في شرق الأقصى الجزيرة يحصل عن ذهب جبل من ذهب أو كنز من ذهب يحصل بمعنى أن الذهب يقضر جبل ذهب والذهب معروف رايت الناس قد ذهبوا إلى من عندهم إيش ذهب فأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب الذهب يسرق العقول كل مير الذهب سوف, هذا هذا سوف يحصر هذا الماء النهر الجاري عن جبل من ذهب سبحان الله جبل من ذهب ولا حصى ايش من ذهب يقول رسول عليه الصلاه والسلام يخرج ذهب فينحس كل واحد يقول لعلي أنا الذي أنج لعلي أنا الذي أنج وقاص لأذين أصله البترول وصار يسمونه الذهب الأسود فالله أعلم بما عاد رسول الله لكن نحن إلى الآن لا نعرف الذهب إلا هذا المعدن الأصفر المعروف فنبقى على ما هو عليه ووراءنا ايام الدنيا ما انتهت بعد حتى نقول لا بد أن نطبق الحديث على الواقع لو أن الدنيا انتهت قلنا نعم صدق رسول الله والمراد بالذهب هذا البترول لأنه يباع بالذهب لكنه ما دامت مسألة ما تمت الدنيا فنحن ننتظر ما أخبر به الصادق المصدوق ولا بد ان يقعد. ويقتتل الناس عليه فله. وهذا من اشرق الساعه لكنه لم يأتي بعد والله نورا افيجدانها وحوشا حتى اذا بلغا ثنيه الوداع خرى على وجوههما متفق عليه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان يحثو المال ولا يعده رواه مسلم وعن أبي موسى الأشعره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقه من الذهب فلا يجد احدا يأخذها منه ويررج وير وير وير ويرى الرجل الواحد يتبعه وأربعون امرأة يلوذن به من قلة الرجال وكثرة النساء رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترى رجل من رجل عقارا فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها فتحاكم إلى رجل فقال الذي تحاكم إليه ألفما ولد قال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال أنكح الغلام الجارية وأنفق على أنفسهما منه وأنفق على أنفسهما منه فتصرفا متفق عليه وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكم إلى داود صلى الله عليه وسلم فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما ائتوني فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل رحمك الله هو ابنها فقضى به إلى متفق عليه سنعون الأخير في هذا الباب الذي فقده أنه يرحمون الله في كتابه يا الصالحين في المنثورات والملح تقدم ما تقدم من ذكر الدجال ويعجود ومأجود وذكر حديث هذا المجلس تدل على أن المدينة النبوية ساد الله تشريفا وتعظيما أنه يخرج عنها أهلها ولا يبقى فيها إن العوافر أواثر السباع والطيور ليس فيها أحد لكن هذا لم يأتي بعد وما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسوف يقع لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الغيب لا يمسق عن الهوى يوحى إليه بها ومنها كثرة المال حيث اخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون في آخر الزمان خليفة يحفل المال ولا يعد يعني أنه ينفق انفاقا بلا عدد لكثرة الاموال ومنها ايضا حديث أبيه رأيه رضي الله عنه وهذا ليس من أشاط الساعة لكنه من الملح أن رجلا يشتري من رجل أرضى فوجد فيها جرة من ذهب، فذهب المشتري إلى البائع وقال خذ هذا هذا مال أنا إنما اشتريت الأرض ولم أشتري الذهب، فقال البائع أنا بيعت الأرض وما فيه هذا يدل على ورائهما كل واحد ولع يقول لي هذا المال فتحاهما إلى رجل فقال لاحدهما ما ألك ابن قال نعم وقال للثاني ألك جارية قال نعم قال زوج جاء ألي ابن بالجارية واجعل, واجعل هذا الذهب للمهر والنفقه ففعل ففي هذا دليل على أنه, أنه يوجد من الناس من هو ورع إلى هذا الحد أما حكم هذه المسألة فقال العلماء رحمهم الله إن الإنسان إذا باع أرضا على شخص ووجد المشتري ووجد المشتري فيها شيئا مدفونا من ذهب او غيره فانه لا يمتكه بمنف الأرض فليكون للبائع واذا كان البائع اشتراه من آخر فهي للأول لأن لان هذا المدفون ليس من, من الأرض بخلاف المعادن لو اشترى ارضا ووجد فيها معدنا من ذهب او فضه او حديد او نحاس او غيره فانه يطبع الارض هذا من الملح ومنها أيضا حديث أبي هريرة في قصة امرأتين خرجتا بابنين لهما فأكل الذئب ابن واحدة منهما وبقي ابن الاخرى فقالت كل واحدة منهما إنه لي الكبرى تقول لي والصغرى تقول لي فتحاكمت إلى داود عليه الصلاة والسلام فقضى به للكبرى اجتهاد منه لانها الكبرى ربما تكون توقفت عن الولد والصغرى شابه ياتيها الولد في المستقبل فجعله للكبرى ثم خرجت منه إلى سليمان ابن داود فاخبرتا بالخبر فدعا بالسكين السكين وقال اشقه بينكما نصفين أما الكبرى فرحبت وأما الصغرى فأبت قالت لا لا تفعل يا خموك الله هو ابنها أدركتها الشفقة لأنه, لأنه ابنها حقيقة وللصغرى وليس الكبرى الكبرى لم تبالي به لأنه ابن غيرها ولا يهمها ولا أن يذهب كما ذهب ولدها الذي أكله الذئب لكن الصغرى أدركتها الرحمة أرث ولها يا, يا نبي الله فقضى به للصغرى بأي بينه القرينة لأن كونها ترحم هذا الولد وتقول هو الكبرى ويبقى حيا وإن كان سيكون عند غيرها لكن بقاه حيا ولو كان عند غيرها أهوم من أن يشقن الصفين فقال ابي للصور اخذ العلم من هذا الحديث العمل بالقرائن وأنهم يجوز القاضي أن يحكم بالقرائن إذا كانت قويه ومن ذلك ما حصل بين امرأة العزيز ويوسف ابن يعقوب عليهما السلام. والسلام يوسف ابن يعقوب من المعلوم أنه حبس في السجن وكان عليه الصلاة والسلام جميلا جدا حتى أنه أعطي نصف الحسن نصف جمال الناس في يوسف فامرأة العزيز وهي امرأة ملك لها حسب ولها منزلة لكن عجزت أن تملك نفسها حتى مكرت به وكانت له وأدخلته في البيت وغلقت الأبواب ودعته إلى نفسه والعياد بالله ولكنه عصمه الله عز وجل فأدرك لحقته. وأمسكت بثوبه توبه وانشق من الخلف كل من الأمام من الخلف وجد سيدها يعني زوجها لابد الباب ألف يا سيدها لابد الباب فقالت ما جزاء من أراضي باهلك سوءا إلا أن يستنى وعدابنا عليهم هذا حصل قبل الصيف قال هي راودتني عن نفسي هي راودتني عن نفسي وهذا قبل أن يستهد ليس عنده بينه والمرأة قد ألحقته وهو يريد أن يخرج ومن يصدق سوف يكون المصدق في هذا الحال من امرأة العزيز لأنها امرأة ذات حسب وامرأة الملك لا يمكن أن تؤدي تذل نفسها للخادم ولكن قال هي راودتني عن نفسك فحكم حاكم من أهل البيت قال انظروا إلى قميص توبي إن كان قد من قبل فصدقت وهو من الكالبين وإن كان قد من جبر فكذبت وهو من الصادقين. لانه ان كان من قبل فهو الذي طلبها واراد التخلص منه ومزق الثوبه وان كان من دبر فهو قد هرب منه ولحقته فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن كيد كيدكن عظيم وصار الصادق من صار الصادق موسى وما عنده بين تشهد لكن قرينه تدل على صدقه وهذا لا شك أنه قاعده مفيده للقاضي ولغير القاضي ممن من جعل حكما بين الناس أن يعمل في القرائن القرائن الظاهره والله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب احاديث الدجال واشراط الساعه وغيرها عن مرداس الاسلمي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الاول فالاول ويبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله رواه البخاري وعن رفاة ابن رافع الزرقي رضي الله عنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تودون أهل بدر فيكم قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة رواه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انزل الله تعالى بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم متفق عليه هذه أيضا من الحالية التي ذكرها النووي في آخر كتابه لها الصالحين من الملح منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يذهب الصالحون الأول فالاول ثم يبقى هتالة كهتالة الشعير أو التمر لا يبالي بهم الله بالع يعني لا, لا يبالي بهم ولا يقومهم ولا ينزل عليهم الرحمة، فالصالحون يذهبون الأول في وهذا الحديث يشبه حديث بن مالك رضي الله عنه. هنا جاء الناس إليه يشكون إليه ما وجد من الحجاج بن يوسف الثقفي فأخبرهم النبي صل... فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شف منه حتى الغرب. فهذا الحديث يشابه الحديث الذي اشرنا اليه ولذلك تجد الناس يتردون كل عام ارجى من الذي قبله يذهب الصالحون الاول فالاول فيما سبق تجد الناس يتهجدون في الليل يصومون في النهار يتصدقون من اقواتهم يؤثرون على انفسهم في اليوم تجد الناس يتغيرون من سنة إلى اخرى إلى أردى من قبل سهر في الليل على غير طاعة الله ونوم في النهار أو له أو بيع وشراء يشتمل على الغش والكذب والخيانه والعياذ بالله فالناس إلى أردى لكن مع ذلك في الناس خير لله يوجد ناس لله على دين الله مستقيمون على ما ينظر لكن العبره بالعموم العبره بالعموم والشمول ولهذا اخبر النبي عليه الصلاه والسلام كما في الحديث الثالث الذي رواه البخاري ان الناس إذا نزل بهم العذاب شمل الجميع كما قال تعالى واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب لكنهم يبعثون يوم القيامه على ما كل عليه فلذلك يجب الحذر من أن يكون الإنسان من الكثارة التي كهدأت الشعير والتمر وأن يحرص على أن يستقيم على أمر الله حتى لو كان الناس قد هلكوا فإنه لو أصيبوا بعذاب يبعث كل منهم على نيته يوم نعم كذلك أيضا من الملع أن جبريا آت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما تعودتون أهل بدر فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها قال وكذلك الملائكة الذين قاتلوا في بدر بدر اسم مكان بين مكة والمدينة معروف كان فيه وقع بين المسلمين والمشركين سببها أن أبا سفيان صخر من حرب كان رئيسا في قومه في أهل مكة وكان قد قادم من الشام بنيره يعني بعير فيها طعام لأهل مكة فلما سمع في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه قادم إلى مكة اخبر أصحابه بان أبا سفيان قادم إلى مكة بعير يعني بعير تجارة لاهل مكه وكان اهل مكه قد اخذوا المسلمين من ديارهم واموالهم واستباحوا اموالهم فكان للمؤمنين على السفيح أموال الكفار جزاء مفاق فندب النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه ليخرجوا الى هذه العيل ايش قلنا ما هي نعم التجاره يعني أحمال المح... إبن محمد التجارة من الشام إلى مكة ندب أصحابه إلى الخروج للعير فقط فخرج معه ثلاث مئة وبيضة عشرة رجل يعني ما بين العشرة إلى العشرين ثلاث مئة وعشرين أو ثلاث مئة وعشرة أو ما بين ذلك ليس معهم لا سلاح ما معهم إلا سبعين بعير يتعاقبون وفرسان فقط. لأنهم لم يخذوا في القتال خرجوا للعير يأخذونه أرجعونه أبو سفيان كان رجلا محنكا ذكيا أرسل إلى أهل مكة وقال لهم أمتذ عيرا محمد وأصحابه سيأخذون إلينا ياخذونه ثم سلك طريق البحر على سيف البحر يعني تياما أبعد عن المدينة وقريش لما سمعت بهذا أخذتها حمية الجاهلية فاستنفروا ونفروا جميعا لكبرائهم وعظمائهم لحكمة ارادها الله عز وجل خرجوا فلما خرجوا ظاهر مكه جاءهم الخبر أن أبا سفيان سلل ونجا لأنه سلك سيف البحر بعيدا عن المدينة ولم يدركوا الرسول واصحابه فتشاوروا فيما بينهم قالوا ما دامت العيد قد نجت هل نرجع الى مكه وما لنا ولا الحروب فقال خبراؤهم كابي جهل وغيره والله ما, نف... ما نرجع الى مكه ابدا حتى نصل الى بدر وهي نقطه المفرق بين طريق مكه والمدينه والشام حتى نصل الى بدر استمع ننحر الجذور يعني الإبل ونشرب الخمور نعوذ بالله وتعزف علينا القيام الجوار يعزفنا عليهم لضرب الدفوف فرحا وقربا وتسمع من العرب فلا يزالون يهابوننا ابدا اعوذ بالله خرجوا من كما قال عز وجل خرجوا من دارهم بطرا ورئاء الناس فصمموا على أن يقابل رسول عليه الصلاة والسلام والتقوا في بدر التقوا في بدر كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كم قلنا لكم تاثمائه ألعى عشر رجل وقريش تسعمائة رجل ما بين تثمائه لا ألف لكن قريش مستعده للحروب بالحرب معها العتاد ومعها القوة والرسول عليه الصلاة والسلام مستعد ولكن الله عز وجل جمع بينهم على غير ميعاد لينفذ ما حكم وأراد عز وجل التقوا التقوا وفي هذا يقول الله عز وجل إذ يريكهم الله في منامك قليلا رأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش في المنام قليلا ليتشجع على ملاقاته اذ الله فيما نملك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفاشلتهم ولتنازعتهم في الامر وان يريكموهم اذا التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم سبحان الله هم يرون الصحابه قليلين والصحابه يرونهم قليلين علشان كل واحد ينشط في مقابله الاخر فالتقوا حصف مع بك. فقتل من المسلمين جمع كثير قتل كم؟ سبعون رجلا نعم قتل من, من أهل مكة سبعون رجلا وأسر سبعون رجلا وقتل من المسلمين في أحد سبعون رجلا تلك الأيام من داود الله من الناس المهم أنها حصلت في الوقت وقاتلوا قتالا شديدا وقتلت صناديد قريش كبار المزعمائهم الكبار العظماء ومنهم السبعة والثمانيه الذين ألقوا السلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد تحت الكعبة في قصه ليس هذا مذعى ذكرها لكنها مشهورة جماعة من قريش في الحرم والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي لله زوجه تحت الكعبة قبل أن يهاجر فلما سجد قال بعضهم بعض من يذهب إلى ناقة فني كلان دب... التي دبحوها يأتي بسلاها وفرطها ودمها يطيح على محمد وهو ساجد فانتجب أشقاهم والحياة بالله وذهب وأتى بالسلا والفرط والجنب ووضعه على ظهر الرسول هو تحت الكعبة آمن مكان والرسول عليه الصلاة والسلام فقط كان من رضي الله عنه هناك في المسجد لكن يقول أنا صغير أخشى على نفسي لو ذهبت لأزيل الفرط عن ظهر الرسول حصل ما يضر فجاءت فاطمة الصغيرة فنت الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبوا وأقطروها فجاءت وهي جالية فألقت عنه السلاء والفرض وقام وأتم صلاته ولما أتم صلاته دعا ربه حز وجل دع ربه قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش, اللهم عليك بقريش اللهم عليك بكلاء بكلاء بكلات بكلاء معددهم فقتلوا في بدر قتلوا في بدر ثم ان الرسول عليه الصلاه والسلام امر بهم اي بالصناديق الكبراء والقوا في قريب في بدر قريب فئر منجنه خبيثه اهانه لهم القيت جثثهم في البئر وبقي النبي عليه الصلاة والسلام منصورا مضفرا في ذلك المكان ثلاثة أيام وكان من عادته إذا قاتل قوما وانتصر عليهم أن يبقى في العرصة ثلاثة أيام وفي يوم من الأيام أمر ببعينه فرحلة ثم ركبها حتى وقف على البير البيل الإيش الذي فيها كبار قريش وجعل يناديه يا فلان بن فلان يناديهم كأنهم ينادي أحدا بين يديهم يا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا نصر والحمد لله ونصر والله انتصار لنا إلى يوم نها نصر هل وجدت إني ما وعدني ربي حقا قالوا يا رسول الله كيف كلمنا اسموت عجيب يفر قال والله ما انتم باسمع لما اقول منه يعني يسمعون كلامي اكثر مما تسمعونه انتم ولكنهم لا يستطيعون الجواب المهم الذين قاتلوا في بدر قلنا لكم عددهم كم ها؟ ثلاثمائه و بضعه عشر رجلا هم من افضل المسلمين أتدرون ماذا قال لهم ربهم عز وجل قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم كل ذنب يفعله واحد ما اهل بدر فهو له مهما كان عظمه فانه غفور له لكنهم لن يغفر لان الله قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهذه انهم لن يردوا على اكبارهم لكن لو فعلوا اكبر ما اصيبنا يغفر وحصل هذا تطبيقا فان احدهم احد الذين شاهدوا بدرا لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهب الى قريش في غزوه الفتح الحديث يقول لا باس الا ان تمكر ارسل حاقد وهو من من حضر وقد بدر ارسل امراه معها كتاب الى قريش قال لهم ان محمد إن الرسول صلى الله عليه وسلم سيأخذوه انتبه فأطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل فأرسل رجلين احدهما علي بن ابي طالب الى هذه المراه وادركوها في رده خاخ فامسكوها قالوا الى اين قال له ما وش اللي معك ما ما شيء ما ما شيء قال لا ما أنت شيء ليس عدموا عليها وهم يدون هذا الجواب يدون لأن الرسول قال تجدون في الغوضة القلانية امرأة معها كتاب لقريش يخبرهم بأن قادم عليهم قالوا لها شيء إما أن تعطيني ما أنت وإلا يعني كسبنا عنك عن رأيناك ما بأي مكان لا بد أن يقول فأخرج لهم وإذا في كتاب لحافظ ابن بلتاع رضي الله عنه وهو من مشاهدته فجاءوا به الرسول عليه الصلاة والسلام وعرضوه عليه هدأه ما هذا الحظ ما هذا الحظ كيف تخوف كيف ترسل إلى قريش في أخبارنا وهذا يسمى عند الناس ايش يسمى جاسوس يسمى جاسوس كيف تحتفظ تفعل هذا اعتذر بعذر ثم قال عمر او غير من الصحابة يا رسول الله انا اضرب حنقة فانه قد قال الله ورسوله كيف علم افواله قال يا اما علمت ان الله طلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرتهم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 منع منع الرسول عليه الصلاة والسلام منع قتله هذا الرجل كونه إيش شهد بي وعلى هذا فإذا وجدنا جاسوسا من المسلمين يخبر الكفار بأخبارنا وجب قتل حتى لو قال أشهد ان لا إله إلا الله وان محمد رسول الله يجب أن يكون بدون استثناء لأن رسول عليه الصلاة والسلام لم يمنعه من قتله إلا كونه من اهل بدر وهذه مزيه لن تحصل الى يوم القيامه ما هي وقد استدل العلماء رحمهم الله في هذا الحديث على أن الجاسوس يقتل سواء كان مسلما أو كافرا على كل حال يعني يفضد افعالنا الى اعدائنا والله اكبر الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب احاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها عن جابر رضي الله عنه قال كان جدع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الخطبة فلما وضع المنبر سمعنا للجدع مثل صوت العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضى يده عليه فسكن وفي روايه فلما كان يوم الجمعه قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فصاحت النخله التي كان يخطب عندها حتى كادت ان تنشق وفي روايه فصاحت صياح الصبي فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى اخذها فضمها اليه فجعلت فان انين الصبي الذي يسكت حتى استقرت قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر رواه البخاري وعن ابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تغيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبخذوا عنها حديث حسن رواه الدار قطني وغيره وعن عبد الله بن أبي أوفا رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبا غزوات نأكل الجراد وفي رواية نأكل معه الجراد متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذر المؤمن من جحر مرتين متفق عليه المنذورة التي ذكر على المؤلف رحمه الله في آخر كتابه رياض الصالحين حديث جابر وفيه آية من ايات الله عز وجل وآية لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه واعلم أن الله تعالى لم يبعث نبيا إلا اتاه من الايات ما يؤمن على مثله البشر لأنه لو أصل رسولا بدون آية تدل على أنه رسول الله ما صدقه أحد كان الناس عذر في رأس قوله ولكن الله تعالى بحكمته ورحمته ما أرسل رسولا إلا اتاه من الآيات ما يؤمن على مثل البشر الآيات يعني العلامات التي تدل على صدق، وآيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرة ومن أراد الاستزادة منها فعليه بكتابه أحدهما الجواب الصحيح لمن بدا دين المسيح فقد ذكر رحمه الله شيخ الاسلام في هذا الكتاب في اخره من آيات النبي عليه الصلاة والسلام الكونية والشرية ما لم, ما لم يحصل لغيره رحمه الله رحمه واسعة وكذلك ابن كثير وهو الكتاب الثاني في البداية والنهاية فآيات النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة منها ما ذكره جابر. كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخطب يوم الجمعة إلى جذع نقص في مسجد فلما صنعت لهم رأة من الأنصاب منبرا من أثر الغابة كرسي يخطب عليه خطب عليه عليه الصلاة والسلام أول جمعة. فجعل هذا الجذع الذي كان يخطب إليه جعل يخل حين العشاء. يرقى وراء البعيد واحيانا يبكي بكاء الصبي لفقد النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر جمال جر يبكي لفقد الرسول عليه الصلاه والسلام والان سنن عظيمه فقدت ما يبكي لها احد اعان الله واياكم على ذكره وشكره وحسن عباده نزل النبي عليه الصلاه والسلام وجعل يسكته كما تسكت الأم صبيها وهو جماد فسكت سكت الجذع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فسكت فك... نزل فسكت وفسك فسكت فكان في هذا آية الايه الاولى صياح الجذع لما فقد النبي صلى الله عليه وسلم والآية الثانية سكوت لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام سكت فسكت ونظير هذا آية وقعت لموسى عليه الصلاة والسلام موسى عليه الصلاة والسلام آده بني إسرائيل آده أذية عظيمة آده أذية عظيمة كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آدى موسى فبرأه الله مما قال من جملة ما قالوا فيه إنه آدر آدر يعني كبير فستتي وهو عيب وكان عليه الصلاه والسلام يستتر إذا اغتسل وكانوا هم يغتسلون عراتا فقالوا إن موسى لم يستتر إذا اغتسل الا وفيه عيب فيه عيب فاراد الله عز وجل أن يريهم أنه لا عيب فيه بغير اختيار موسى نزل يغتسل مره ووضع ثوبه على حجر حصاه فلما كان يرتسل هربت الحصاف بالثوب حجر ذهب يسعى يشتد فلحقه موسى يقول ثوبي حجر ثوبي حجر يعني أطل ثوبي حجر والحجر ماشي حتى وصل إلى ملع من بني إسرائيل فشاهدوا موسى ليس به عيب الحمد لله ثم وقف الحجر فجعل موسى يضربه يضرب الحجر كيف يضرب الحجر جمال لان الحجر فعل فعل ما يفعله العاقل لما فعل ما يفعله العاقل استحق أن يؤدب بالضرب وهل مثل ذلك ما تصنعه الامهات الان بابنائهن الصغار اذا عثر الطفل ولا ضربه شيء جعلت تضرب الذي عثر به نعم هذا لاجل ايش تأجل تسكت الصبي ويطيب خاطر. إذا كان ينفع كان ويطيب خاطر فلا بأس. فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام فنزل فسكت الحجر فسكت. نعم سكت الجذع جذع النخلة فسكت. وهذا من آيات الله عز وجل. ويأتي إن شاء الله بقيه الكلام على تقييد الحديث. والله اعلم نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها عن أبي ثعلبه الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدار وغيره وعن عبد الله بن ابي أوفى رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد وفي رواية نأكل معه الجراد متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين متفق عليه من الأحديث الملح من ذورة التي ذكرها أنه برحمه الله في آخر كتابه رياض الصالحين النبي ذالب الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا تبحثوا عنها هذه ثلاثه أمثلة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام وبين حكمها اولا فرض الله فرائض واعظم الفرائض الله على عباده التوفيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ففي شهادة ان لا إله إلا الله توحيد الله بالعبادة وأن لا يعبد أحد من سواه. وفي شهادة أن محمد رسول الله توحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة بحيث لا يتابع أحد من سواه. هذه أفرد الفرائض. ثم الصلوات الزكاة الصوم الحج بر الوالدين صلة الأرحام حسن الجوار الصدق النصيحة أشياء كثيرة فرضها الله تعالى على عباده منها فرائض عينية على كل واحد من الناس ومنها فرائض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين فالصلاة الخامس فرض عين لا بد على كل مسلم أن يقوم بها، والصلاة على الجنازة فرض كفاية إذا قام بها من يفتر سقط عن الباقي وحد حدودا فلا تعتدوها الفرائل قال لا فضيروها بل احرصوا عليها وقوموا بها على الوجه المطلوب وحد حدودا فلا تعتدوها حد أشياء يعني حد جعل لها حدا معينا فالصلوات الخمس مثلا لها حد وهي أوقاتها أوقاتها الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد في الزوال العصر من هذا الوقت إلى غروب الشمس والاختيار إلى استقرار الشمس المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذه تدوث الصوم له حد من الفجر الى الشمس الحج له حد الحج عشر معلومات في اماكن معينه الى غير ذلك حد حدودا فلا تعتدوها لا تجاوزوها قال الله عز وجل ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون. وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا تبحثوا عنها سكت عن اشياء لم يوجبها علينا ولم يحرمها علينا ولو شاء لاوجب علينا ما شاء ولاحرم علينا ما شاء لكنه سكت عن اشياء لولا رحمته لالزمنا بها واضرب لكم مثلا بالصلوات الخمس الصلوات الخمس اول ما فرض الله على العباد خمسين صلاه كانت خمسين صلاه يصلي الانسان في اليوم والليله خمسين صلاه ثم ان الله تعالى عفى وصارت خمسا بالفعل وخمسين بالميزان واشياء كثيره عفى الله عنها ولو شاء لا ألزمنا بها وفي قوله سكت عن اشياء ترين على ما ذهب اليه اهل السنه والجماعه من ان الله تعالى يتكلم بصوت مسموع لان السقوط هو ضد الكلام ضد الكلام بالصوت المسموع وهو جل وعلا يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء لا نعلم كيف يتكلم ولا نعلم متى يتكلم ولا نعلم بماذا يتكلم لكن نؤمن بانه اذا اراد شيئا قال له كن فيكون كل ما اراد شيئا كل شيء يريده يقول كن فيكون ولهذا لا تحصى كلمه الله عز وجل. قال الله تعالى ولو أن ما في الارض من شجرة اقلام يعني لو كانت جميع الشجر الأرض اقلام يكتب بها والبحر يمده من بعده سبعه ارشه ما نفدت كلمه الله وقال عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي اننذل البحر قبل ان تم كلمات ربي ولو شئنا بمثله ثم ذكر حديث عبد الله بن عبا الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ناكل الجراث مع ناكل الجراث معروف هذا الطائر المعروف وهو من الحلال حلال, حلال للانسان ياكله حيا وميتا قال النبي عليه الصلاه والسلام خلت لنا مكن وجمان فأما المتان فالجراج والحوت ولهذا لا يحتاج, لا يحتاج إلى تذكيه الجراد يوكل حيا وميت وهو صيد فإذا كان في مكة حرم على الإنسان أن يصيده وحرم عليه أن يطيره من مكانه ولقد هذا الجراد قبل العام في رمضان في مكة وصار الصجان يلتقطونه من الحرم ومن حوله وهذا حرام ما يجوز يجب على من رأى الصبي يلتقط ان يمنع وينهام لأنه صيد محترم لا يجوز أن يصاد في مكة بل ولا يجوز طيرها قصدا أما لو طارت وأنت مار فهذا ما عليك من ذلك لكن تبيضي تروح لما الطير هذا ما يجوز لا هذه ولا الجرادة ولا الحمام ولا غير من الصيود وفي هذا الدليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بتقرير الرسول عليه الصلاه والسلام يعني إذا فعل شيئا وأقرهم عليه فإنه حلال. وهو كذلك يعني رسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقول لا تفعلوا هذا لكن إذا سكر، دل هذا على جوازه أما حديث ابي هريرة هو الثالث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحد مرتين اللجر الحي المؤمن كي يصفق فطن محترز لا يرجع من جهة مرتين يعني معنى أنه إذا حصل له شيء بأي عمل يكون فانه لا يعود إليه لماذا؟ لأنه حازم لا يمكن أن يجدع نفس مرة ثانية بل إذا لدغ من جحر ترى وعرف أنه لا فائدة منه فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين لأنه إيش حاز فطن كيس ما يمكن يغب ولا يخدع فدل ذلك على أنه ينبغي على أنه ينبغي الإنسان أن يكون فطنا وأن لا يعود لما أصاب لشيء أصابه من بل يكون مؤمنا لان هذا من كمال الايمان والله يفوز نعم حرم اشياء فلا تنتهكها يعني لا تنتهك ما حرم الله عز وجل كما انك لا تضيع ما اوجب الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع عماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفاء وإن لم يعطه منها لم يفي متفق عليه وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين أربعون قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما قال أبيت قالوا أربعون سنة قال أبيت قالوا أربعون شهرا قال أبيت ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاء اعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث وقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة قالها انا أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف اضاعتها قال إذا غسد الامر إلى غير أهله فانتظر الساعة رواه البخاري بكرها المؤلف رحمه الله تعالى في آخر كتابه الياه الصالحين كلها عن ابي هريرة رضي الله عنه الأول أخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يسكيهم ولهم عذاب عليم ثلاثة يعني ثلاثة أصناف، وليس المراتب الرجال، بل قد يكونون امما عظيمه اتصفوا بهذه الأوصاف. أولهم رجل على فضيناء في فلات، يمنعه ابن السبيل يعني إنسان عنده ماء من مزرعة أو بئر أو غير ذلك في أرض فلات خالي من السكان. يمر الناس من عنده ليشربوا منه فيمنعهم على الله. هذا لا يكلمه الله لا يكلمه الله يوم قيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب عليه وما بالك بحال غذل لا, لا يكلمه الله يوم قيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب عليم والثاني رجل بايع سلعة رجلا سلعة يعني باع سلعة على شخص أي سلعة فهي نصيارة ساعه اي شيء بعد العصر فحلف له لقد اعطي كذا وكذا وهو كافر فاشتراها الرسل بناء على ان ما قالهم الدائره صدق فاشتراها بما قال وليس كذلك هذا ايضا لا يكلمه الله يوم القيامه ولا ينظر اليه ولا يزكيه وله عذاب اليم نسال الله العافيه وذكر النبي عليه الصلاة والسلام العصر لأن أو أفضل أوقات النهار ما بعد صلاة العصر وإلا فلو حلف الإنسان على على سلعة في أيد هذا الوقت فإنه لا يكلمه الله الله ولا ينظر إليه ولا يزقيه ولا هو عذر له ففي حديث أبي الدرق الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا لهم عذاب أليم. قالها ثلاثة. فقال أبو طع منهم يا رسول الله خاب وخس. قال المُسْبِر يعني الذي يسبِّح ثوبه ينزله عن الكعب حتى يشره على الأرض. والثاني المنان الذي يمن على الناس إذا اعطاهم ماله أو علمهم أو أحسن إليهم بشيء جعل يمن عليهم الحاذب الله والثالث المنفق سلعته بالحلف الكاذب يعني الذي يحلف وهو كاذب ليزيد ثمن السلعة فدل ذلك على أن ذكر العصر في حديث أبي هريرة إنما هم لشدة, لشدة العذاب والوعيد وإلا فكل من حلف على سلعة هو كاذب من أجل ان يزيد ثمنه ثمنها فانه لا يكلمه الله يوم القيامه ولا ينظر اليه ولا يزكيه وله عذاب عليم والثالث يعني رجل بايع امامه لا يبايعه الا للدنيا ان اعطاه وفى له بالبيعه وان لم يعطه لم يفد البيعه هذا ايضا من الذين لا يكلمه الله يوم القيامه ولا ينظر اليه ولا يزكيه وله عذاب العليم. وذلك أن بيعز الإمام واجب يجب على كل مسلم أن يكون له إمام سواء كان إماما عاما كما جرى في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الخلفاء أو إماما في منطقته كما هو, الع... ال... كما هو الحال الآن ومنذ أزمية بعيدة من زمن الأئمة الاربعه ومن بعدهم والنا... والمسلمون متفرقون كل جهة فيها امام وكل إمام مسموع له ومطاع على بإجماع المسلمين لم يقل أحد من المسلمين إنه لا تجب الطاعة إلا إذا كان الخليفه واحدا على جميع بلاد الإسلام ولا يمكن أن يقول أحد من ذلك لأنه لو قيل بهذا ما بقي المسلمين الآن إمام ولا أمير ولمات الناس كلهم ميتة جاهلية لأن الإنسان إذا مات وليس له إمام فإنه يموت ميتة جاهلية يحصل مع أهل الجهل والعياذ بالله الذين قبل الرسالات فالامام في كل مكان في كل منطقه بحسبه فمثل نحن هنا في سعودية أئمتنا آل سعود لهم علينا البيعه يجب علينا طاعتهم في عائل معصية الله عائل معصية الله عز وجل وهم ائمتنا وندين الله تعالى بالولاء لهم ونعتقد أن بيعتهم في اعناقنا وانهم هم أئمة ولو لو مات الانسان على غير هذه العقيده في هذه البلاد لمات ميته جاهليه لانه مات بدائنا وكذلك مثلا في مصر وفي غيرها من البلاد كل له امامه الذي جعل الله له السلطه عليه ولو قلنا لا إمام إلا إمام إلا, إمام الا الامام الذي يعم جميع بلاد الاسلام ما بقي للمسلمين اليوم ائمه ولكن سميت المسلمين كلهم ميتة جاهلية والعياذ بالله فهذا الذي بايع ابن لكنه بايعه للدنيا ما هو للدين ولا ولا ولا لطاعة رب العالمين ان اعطاه من المال وقف وان منعه لم يفت فيكون هذا الرجل متبعا لهواه غير متبع لهداه ولا طاعه لمولاه والعياذ بالله بل هو بنى بيعته على الهوى قد يقول قائل مثلا نحن لم نبايع مثلا ال ال الامام ما كل انسان بايع فيقال هذه شبهه شيطانيه باطله هل الصحابه رضي الله عنهم حين بايعوا ابا أب بكر رضي الله عنهم هل كل واحد بايع حتى العجوز في بيتها واليافع في سوقه ابدا المبايع إنما هي لأهل الحل والعقد فما بايع أهل الحل والعقد ثبتت الولاية على كل من في هذه البلاد شاء أم ابى ولا, ولا أظن أحدا من المسلمين بل ولا من العقلاء يقول إنه لابد أن يبايع كل إنسان في ولو في جح بيته ولو عجوزا أو شيخا كبيرا أو صبيا صغيرا ما قد أحد بهذا أبدا حتى الذين يدعون الأبد في البلاد الغربية وغيرها ما يعملون هذا العمل وهم كاذبون حتى انتخاباتهم كلها مبنية على التزوير والكذب ولا يبالون ابدا إلا بأهوائهم فقط الدين الإسلامي ما اتفق أهل الحل على مبايعة إمامها والإمام الإمام. شاء الناس أمرضوا أم أبوا العلم والأمر كله لأهل الحل والعقد. ولو جعل الامر كل الناس حتى للصغار والكبار والعجائز والشيوخ وحتى من له رأي ولا ولا ولا ويحتاج أن يولى عليه لو, لو, لو قيل بهذا ما فتل الناس إيمان لأن الناس لا بد أن يختلف ولا يمكن أن يتفق إذا جعل الله الحل واتفقوا على شخص أن يكون اميرهم فهو أميرهم المطاع الذي يجب أن لا يموت الإنسان إلا وفي عنقه. عنقه بيعة له فإن لم يفعل فإنه يموت ميتة جاهلية والعياذ بالله المهم هذه ثلاث الأشياء إذا صارت في الإنسان فإن الله لا يكلمه ولا ينظر ولا وله عذاب العليم وفي هذا الحديث تريع على تقود كلام الله عز وجل وان الله تعالى يتكلم كما هو مذهب اهل السنة وجماعة أن الله تعالى منصوف بالكلام يتكلم جل وعلا كما شاء وبما شاء ومتى شاء لا أحد يحسزه ولا يمثن عليه شيء جل وعلا إنما أمره إذا أرد شيئا يقول له كن فيكون وما كان الله ليعززهم من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا فقول لا يكلمهم من الله ترعى لأنه يكلم غيره وهو كلابه وفي أيضا أن الله أزوجل ينظر نظرين نظرين ينظر نظرين النظر الأول العام فإنه لا يقفى على غصره شيء جل وعلا يرى كل شيء والثاني الخاص وهو نظر الرحمة وهو المنفي في هذا الحديث أن الله لا ينظر إليه نظر الرحمة وفي ايضا دليل على أن الله هو المذكي هو المذكي للعباد كما قال الله تعالى ولكن الله يذكي من يشاء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 نقل المولف رحمه الله تعالى في سياد الأحاديث في باب أحاديث الدجال وعشراط الساعة وغيرها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين اللفحتين أربعون قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما قال أبيت قالوا أربعون سنة قال أبيت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 فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بابهم بل لم يسمع حتى اذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعه قالها انا يا رسول الله قال اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه قال كيف اضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة رواه البخاري وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم رواه البخاري وعنه رضي الله عنه كنتم خير امه أخرجت للناس قال خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل رواه البخاري معناه يؤسرون ويقيدون ثم يسلمون فيدخلون الجنة هذه احاديث من الملح والمنثورات وتقدم لنا شيء من كثير منها فهذه احاديث اربعه عن ابي هريره رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين النفختين أربعون النفختين يعني النفخه في الصور والصور موكل به ملك من الملائكه يسمى إسرافير هذا الصور ننفق به أول مرة فيفزع الناس لهوله وشدته ثم يسعطون يموتون كلهم كما قال الله تعالى ويوم ننفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا توه جاقرين وقال تعالى وننفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض الا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون فالنفخه الاولى يكون بها الفزع والصعق يعني الموت والهلاك والنفخه الثانيه يكون فيها القيام فاذا هم قيام ينظرون قيام من قبورهم ينظرون ماذا حدث وذلك ان الله تعالى يرسل عليهم مطرا قبل ذلك مطرا غليظا كمني الرجال ثم ينبتون في قبورهم كما ينبت حميص ليل يعني حبه تنبت في الارض وتخرج وتبرز هم كذلك ينبتون ثم ينفخ بالصور النفخه الثانيه فيخرج من هذا الصور كل نفوس العالم تخرج باذن الله وت... وتذهب كل نفس إلى جسدها الذي كانت تعمره في الدنيا لا تفتح سبحان الله عالم ما يصيب إلا الله تخرج أرواحه من هذا الصور كل روح تذهب إلى جسدها الذي تعمره في الدنيا لا تفتح بينهما أربعون قيل لأبي هوريرة أربعون يوما قال أبيك يعني لا لا قال ابي يعني لا قال قالوا 40 قال يعني لا قال النبي عليه الصلاه والسلام بينهما 40 فنقول كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام والله اعلم المهم ان هذا هو النفس الصغى ثم يقوم الناس ليوم الحساب يقوم الناس لرب العالمين سيحاسبهم اب يحاسبهم كل يحاسب بذنبه إما وحسابه عز وجل دائر بين الفضل وبين العدل ما في ظلم لأن المحاسبة إما ظلم أو عدل أو فضل حساب الله عز وجل دائر بين العدل والفضل قال الله عز وجل فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا ترزون إلا ما كنتم تعملون أما الحديث الثاني في حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال قال متى الساعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث إلى أصحابه فمضى في حديث لم يحب أن يقطعه عليه الصلاة والسلام وكانه والله أعلم حديث متواصل فقال قوم سمع ما قال فكره ما قال والإنسان إذا كره سؤال السائل فلا خرج عليه أن لا يجيب حتى لو سمعت لأنه قد يقول السائل ليس عنده حكمة وليس عنده حلم فيسأل سؤالا غير مناسب فللمجيب أن يدعه ولو يجيب وقال آخرون لعله لم يسمع فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال اين السائل؟ قال أنا يا رسول الله متى الساعة قال إذا وسجد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة هذا جواب يعني إذا فسد الناس وكانت الأمور تسند إلى غير أهلها الفتوى تسند إلى الجاهل والاماره تسند إلى السفيد والإدارة تسند إلى من لا علم عنده بالإدارة وهكذا إذا وسجد الأمر يعني اسند إلى غير أهله فانتظر الساعة وخلاصة أنه إذا فسد الناس فانتظر الساعة لأن الساعة تقوم على شغال الخلق ففي هذا التحليل من قلة الأمانة وأنه يجب أن يولى المناصب الأهل فالأهل لأن هذا المقتدر الأمانة نعم أما الحديث الثالث فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك أئمة يعني أمراء يصلون لكم فإن أساءوا فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم وهذا وإن كان في الأمراء يشمل أيضا الأئمة المساجد يصلون لكم فإن احسنوا في الصلاة وأتوا بها على ما ينبغي فذلك لكم ولهم وإن اساءوا فلكم عليهم يعني ليس, علي ليس عليكم أنتم من أساؤهم شيء بل أن عليهم وفي هذا إشارة إلى أنه يجب الصبر على ولاه الأمر وإن اساءوا في الصلاة وإن لم يصلوها على وقتها بل أخروها عن أول وقت فإن الواجب أن لا نشد عنه وأن لا وأن نؤخر الصلاة كما يؤخرون وحينئذ يكون تأخيرنا الصلاة عن أول وقتها يكون تاخيرا بعذر لأجل موافقة الجماعه وعدم الشدود، ويكون بالنسبة لنا كأنما صلينا في أول الوقت وفي هذا إشارة إلى أن الشذود عن الناس وعن ولاة الأمور والبعد عنهم واثاره الناس عليهم ونشت مساوئهم كل هذا مجانب للدين الإسلامي الدين الإسلامي يأمر بالخير والعدل وينهى عن الشر والفساد حتى ان الله قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصد بالعدل إذا ذكرت سيئة فاذكر الحسنة أما أن تسعى بذكر السيئات وتجحد الحسنات، فهذا جو وظلم والله تعالى لا يحب الجور ولا يجرمنكم شنعان قوم يعني لا يحملكم بغض قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب التقوى فهؤلاء الذين يصلون ويؤخرون الصلاة عن وقتها نصلي معهم لا نقول والله ما, ما, ما, ما نفتح الصلاه في اول وقت نصلي في اول وقت لا نؤخر معهم ولا ننافذهم وتكون لنا الاجر واذا كانت تقير فيه الوزن فعلى المؤخرين فإن أصابوا فلكم لهم وإن أخطأوا فلكم عليكم الرابع نعم والرابع حديثه أيضا لذلك غيره أجب الله من قوم مقادون إلى الجنة بالسلاسة وفسرهم مؤلف أهن الله بأنهم قوم من الكفار يؤثرون ثم مستمون فيكون هذا الأسر سببا لإسلامهم ودخولهم الجنة اللهم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب حديث الدجال وعشراط الساعة وغيرها عن أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها رواه مسلم وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه من قوله أنه قال لا تكون إن استطعت اول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته رواه مسلم ورواه البرقاني في صحيحه عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فيها بار الشيطان وفرخ وعن عاصم الاحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله غفر الله لك قال ولك قال عاصم فقلت له استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات رواه مسلم وعن ابي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما يدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحفصنا ما شئت رواه البخاري وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه في الدماء متفق عليه من هذه الاحاديث من الاحاديث المنثوره التي ختم النووي يرحمه الله كتابه بها منها حديث ابي هريره إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب, أحب البقاء إلى الله مساجده وعباد البقاء الله أسواقه أو قال الفلع فالمساجد مساجد الله عز وجل ولهذا أضافها الله تعالى إلى نفسه في قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وقال تعالى في بلوت دين الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح لهم فيها بالغدوم والاصال رجال لا فيهم سجاره ولا بين عن الله وايقام الصلاه وايذاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار فالمساجد احب البقاع الى الله لانها محل ذكره وعبادته وقراءه شرعه وغير ذلك من المصالح الدينيه والدنيويه ولهذا كان بذل المال فيها من أفضل أنواع البذل والبل فيها من الصدقة الجارية وهي أفضل من أن يجعل الإنسان ثلثه في اضحيه أو عشاء أو ما أشفى ذلك فإذا جعل ثلثه في بناء المساجد وعمارتها كان ذلك أفضل وذلك لأن المساجد صدقة جارية باقية وصدقه عامه كل المسلمين ينتبعون بها المصلون والجارسون والمتعلمون والمعلمون والذين أواهم الفرد او الحر للمساجد إلى غير ذلك أما الأسواق فإنها ماء الشياطين فيها بعض الشيطان وفرق فرق بالله ونصب راية هو قيمة. لأن الأسواق أسواق البيع والشراء الغالب فيها إلا ما شاء الله الكذب والغش, والغش والخيانة والحلب وما أشفى ذلك فلهذا كانت أبغض البلاد إلى الله عز وجل وفي هذا الحديث إثبات البغض والحب لله عز وجل أي أن الله يحب ويبغض ومن أصولها لسنا وجماعة أننا نؤمن بذلك ونقول ان الله تعالى يحب ويبغض وهو, وهو سبحانه وتعالى منصوه بصبات الكمال وهو لا يحب إلا ما في الخير والصلاح، ولا يبغض إلا الشر والقباع. ينبغي أيضا كما جاء في حديث سلمان أن لا يكون أول من يدخل إليها ولا آخر من يدخلها بل يدخل إليها ويقضي حاجته وينصر. إليها. لأنها أفضل أفضل البلاد ويحصل فيها الاختلاف بين الرجال والنساء غالبا. ويحصل فيها ايضا أيضا أن, أن بعض الذين الذين أفلسوا لا يتحشون من النظر المحرم. والكلام المحرم وما اشبه ذلك نعم آه. اما حديث عبد الله بن رضي الله عنه فهو أن سال النبي صلى الله عليه وسلم ان يستغفر له فاجابه النبي عليه الصلاه والسلام قال استغفر لي يا رسول الله فاجاب وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغير يعني يسأل منه الدعاء أن الانسان يقول يا رسول الله استغفر لي وهذا في حياته أما بعد موته فلا يجوز من سأل الرسول أن يستغفر له فهو مش كاف لكن في حياته لا بأس وقد أمر الله نبيه أن يستغفر لنفسه لذنبه وللمؤمنين والمؤمنين فقال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنين, والمؤمنين, والمؤمنين, والمؤمنين, والمؤمنين والمغدرة هي أن الله تعالى يستر العبد ولا يطلع الناس على ذنبه ويعفو عنه ويتجاوز عنه لأن مفهوذ من الستر والوقاية وهو المغفر <تصفيق>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 أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من مالج من نار وخلق آدم مما وصف لكم رواه مسلم وعنها رضي الله عنها قالت كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن رواه مسلم في جملة حديث طويل وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد لقاء الله أحد الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقلت يا رسول الله اكراهيه الموت؟ فكلنا نكره الموت قال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمه الله ورضوانه وجنته احب لقاء الله فاحب الله لقاءه وان الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه رواه مسلم منها حديث عن الله في كتابه الصالحين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه في الدماء وذلك ان الله تعالى يفصل يوم القيامه بين العباد ويحكم بينهم اما فيما بينهم وبين العباد فحكمه دائر بين العدل والفضل إما أن يجازي بالعدل وإما أن يجازي بالفضل وأما فيما بين الناس بعضهم مع بعض فيجازي بالعدل فكل انسان منهم يعطى حقه بدون نقص ولا زيادة فأول ما نحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة أول ما نحاسب عليه الصلاة فإن كان قد أحسنها فقد افلح وانجح وان كان قد ضيعها فهو لما سواها اضيع لان من ضيع الصلاه فلا امر له بالمعروف ولا نهي له عن منكر كما قال تعالى اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر اما فيما بين العباد أول ما يقضى بينهم في الدماء القتل هذا اول شيء ثم الأموال والأعراض والقتل ثالث أن يكون بحق وتالث أن يكون بغير حق والمقصود بذلك القتل بغير حق فهذا هو أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة وفي هذا فيه اثبات القضاء يوم القيامة وأنه حق وأنه لا بد أن يعطى كل مظلوم, مظلوم مظلمته لكن هاهم مساله تلد ياتي انسان الى شخص يكون قد ظلم بغيبه او قذف او ما اشبه ذلك ثم يطلب منه السماع بعد ان تاب الى الله وندم فيقول لصاحب الحق اسمح لي انا مذنب وانا الان استغفر الله واتوب اليه اسمح لي ويعتذر ولكن صاحب الحق لا يقبل يقول لا ما أسمع أنا أريد حقي يوم فهنا نقول إذا علم الله من العبد صحه التوبة فإن الله تعالى يتحمل عنه حق هذا الادمي الذي أبى أن يسامعه ومن ذلك أيضا المال لو أن إنسانا كان بينك وبينه مشاجع وجحدت مال وكان في ذمتك له مال لكنك جحدته ثم بعد ذلك تفت الى الله واقرضت به وذهبت الله